Ik ga u Ik ga u terug naar de minister. Ik ga u terug naar de Ik ga Ik Thank <laughs> dat we hebben gemaakt met de heer en Aisha een and you Die maatschappijen, maar is het niet zo is dat je zegt, maar dat je zegt, maar dat اننا لدينا كان يوم قائما بها التوعيه بتاعه اللي فيها من في البدايه نبدا بربط بين دور و منال ايذ هذه بعديه لان الموضوع ده كان موضوع عدم الحديث التام بده اضافه في التجارب الى اخره من خلال الارتباط او العقل ونقول تعالى فنبذلكم في الشر والعين فينا. اي ان اتبارا والاولاد ونقول تعالى مع انما امهاركم الله تبذلنا في اتبار والاولاد انه يستعين من الواب والاولاد على ماهج الله. وان لا يفعل ذلك. ايضا maar dan is niet zo dat wij het of dat wij het strategie voor of het رضي الله عنه الذي كان بذبث تجفع الواشق من الهواشق والتفق والتفق اعطلوا حذرا رضي الله عنه و قدلوا مطنق وحذرا والسيوبه الطابلة والجويلات البيت بطاردون الجزاء العثمى او رضي الله عنه والميلون السفقة الهدلة بالضافة منه. جدلينها قدر العثمى. وكان وجه السفر عجر رضي الله عنه. كان السفر حتى يتمده ويرحون الاسطلات. وحتى انه رعاو العباد. ومع ذلك النفل مكين. انا والله ان انا دعاء على الذي سبقوه ترى يا هذا كما قلت له ما en waarom vragen we ons hier een paar uitgevoerd. انا مخيراً بالفحابة وعقدانا قبار الفحابة مع صغر ما علينا رضي الله عنه لأنه كان على الخوف فالمهم كان هذه الآية للفترة على فحابة الذين لقدروا جيسة التي أبوان تباقب العثمان رضي الله عنه بين المسجدين بعد قوة النبي الله عليه وسلم يعني بيجال بيجال الله عطل بين المسجدين كنا لا عجل ولا سعاده حفا ربوه الله عز ولا سعاده الرجمان وإنما ذلك ناجسنا بين المسجدين كنباره الرجمان نعم بعد مقتل الرجمان يبايا الكلام في عدية صلى الله عليه وسلم ومع حجج عبد الوكاله الله عليه بيان موجه المؤمن من البدع ان البدع بين المسلمين والبدع بين المسلمين اما ان يكون الحق واضحا في كهنه والباطل واضحا في كهنه اخر فالتجار بين الصحابه والعوائل عليهم افعلا انه لا يحتقر طرفا الى الصحابه لاي طرف اخر ولا يتنقصه من عليهم تاخذ الصحابه وان يعتقد ان ما حق لهم ليس لطلب الدنيا وانما للاجتماع كان معاويه كنت اخذهم مستيقا يعني ايه لو بقى ده بتاع بقى هو قال انا كنت هعملك حاجه كده انك هتبقى كده هو هيجيب انا كنت جاي ده قال له لا عندما نقول بقول هو ما ده يعني انت بتفكر معايا انا بضغطوا نعم انا هقول ابتدائيا اي ذلك حسي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 الياسة. لين يخبره الحجة في الواقع في الواقع الضالي وطبع على القيادة هذه. وانما الوطوة بالضالي لا يعني اذا وجد الجميع منهم لا يشفت يعني لا يشفت عنه لا ولا وقالوا في الصحابة وقلوا بشاهل الحب الصين أفضل من السنين وقالوا في كنا وقالوا بحضور مصر وقومي قلنا يكون الحب فيها واضحة. وعلى المسجين من السنين أصبح من أطرق صاحب الحب الصور وأبقى لأنا إنها مات أولا يفعلنا نقول صاحب حد الحب ومن ترى عليه ومن في ومن ترى عليها نحن وهي إليها وإذا شاهد بسنة عليها بسنة عليها يعني إذا يجرى من صاحب الحقيقي هذه بسنة عليها هذه الذي يصنع ترد فيها يجعل يجعل إذا فرقين Waarom is de boel niet klaar? ولكن معاك مقطف عزلاء المقاضي لا عقلاء يا لأنه الى الطرفين مخلصا كانت قرشاته لا كان عن الاسلام بل يزداد عن نفسه وكان الذين يقاتلونه هو يزداد عن الاسلام وانما يدافعون عن الرؤيه والديمقراطيه نضع نفسه بالطريقه الغربيه فنصح علماءنا اذا مبقيع اشباع السلف في جيشها في الاعتزال يعني طريقه اليوم ولا وضعوا خطاب على اخويا وعلى امي والحمد لله رب العالمين ايوه ده استقرار لكن طبعا ما ده شيء عادي يعني أفكارنا كده بسبب اعمال العبيد التي بنراها في العالم دي مسلحه ما هو في يدري عن السؤال الذي كان السعوية الكلام، تمجس الكلام وكانا ليسوا في صلب المباركة بين البلاد، ويسعى وإن كان ويغذيك بعض، إيه جاهل الوقت، إلا دائما تعدامنا، أو الهزمة، إلى خارج النورة بمجمال إصباح، سيانة صورة عن الإجراء، ومن داخل البسمينة بعض الإصباح، من هذه الإصباح، هو مختص، وهو رائع من حجز جاكس، فإن استطاعنا الإجراء، مثلاً جهه للإستلال إلى إياس الأمر أكثر أحد، وإن تطرر تجرسي من عارض البلاد وعطة السهاجة حتى يستطر عبد البلاد وإن تطرر تجاتب ويوى السلامي من المشكلة وتجتبعوا وقلت لك مدابعا على عراض سبحان عبد الجبن ونتحدثوا على آيات آزي وقية كما ستحدث الاعتداء ولا بيس اتفاع عن سيني ونعطي محنسي الله عبد الله لما يحسي ويقع ونعطيكم بصدر العين ونعطي ونفذ تضرر ونفذ احتلال بين التلديدين والتعاون ما بينهم والتعارفين ما بينهم ونعطي فحبت النافضة انكرت كان رسول الله على كل داخل الهواء فقط السبيل لهم تقول المعقول ان يغون والصراخ والتعليش مثل هذا خالصين يرهبون علينا ان كانا يفكر كيف يفكروا وعلى الاخرين بقول يا هذا ik wil We hebben van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal de verhaal van de verhaal van de de de وأن يرتجئ ذلك ان كان أميرا لوطنكم يا عباد الله تستنوا وانوا يارماله الدنيا والضراء لو كانا ورياكم جميعا عشرا en het is belangrijk